بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ألاه قال الآية النورانية الله تعالى ألا ألا هذا هو الحرف الرابع من حروف المعاني الثلاثية قال حرف يدل على ثلاث معان الاول الكلام وتنبيه استفتاح الكلام وتنبيه المخاطب وهي تدخل على الجملة الاسميه نحو آلاء النور يا الله لا خوف عليهم والفعليه نحو على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وعلامتها صحه الكلام بدونها الضابطها وقيل معناها حقا وجوز هذا القائل أن تفتح أم بعدها الذي قال هي معنى حقا كما تفتح بعد حقا وهذا في غاية البعد فإن ألا هذه حرف ابتداء حرف استفتاح ابتداء والابتداء تكسر فيه همزة ان الابتدائي تكسر فيه همزه ان اتفاقا الا ان اولياء الله وعلى وقتله في اعلى الاستتاحيه هل هي مركبه او بسيطه فقيل مركبه من الهمزه ولاء النافيه واليه ذهب الزمخسريه قيل هي بسيطه بسيطه يعني مسمعه من غير تركيب واليه ذهب ابن مالك ورد الشيخ ابو حيان دعوه تركيب بأن, بان الاصل عدمه وأنها قد وقعت قبل ان وربا وليت النداء ولا اصلح النفي قبل شيء من ذلك قال الثاني العرض وهذه مختصه بالافعال نحو الا تنزل عندنا فتحدث فتحي الا تنزل عندنا فتحدثها وان وليها اسم وإن اسم وإن... وإن وليها اسم... فعلى إضمار فعل كقول الشاعر الا رجلاً, محصلة محصلة رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصله محصله تبيت الا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصله تبيت والمحصلة هي المراه تحصل تراب المعدن يعني المراه الذي لها خبره في يعني في معرفه قطع الذهب في الارض الارض الذي فيها ذهب وكذا والقال هو عور بن قعاس ويتمنى يقول على رجل ان جزاه الله خيرا يدل على محصله تبيته يعني يقول من يدل على زوجه يعني بهذه المواصفات لها معرفه بمواطن الذهب وكذا يعني فيستفيد يعني يستفيد من من خبرتها وهذا داخل في ماذا في نكاح المرأة لمن لمنها داخل في نكاح المرأة لمن <تصفيق> فهمت انا رجلا جزاها الله خيرا يدل على محصلات تبيته التقدير انا تروني رجلا ألا تروني رجلا هذا قول الخليل وقال يونس إنه أراد الا رجلا فنور مضطراً, مضطرا يعني ألا تروني رجلا ألا تروني رجلا يعني تجعلوني أرى رجلا يعني له خبرة في يعني يدل على يعني على مرأة يعني تعينه قالوا وقد تذكرها لا هذه مع أحروف التحضيظ لكونها الطلب ولكن التحضير اشد توكيدا من العرض العرض الطلب برفق والتحضير الطلب بحث وازعاج وأنا وقد تذكر على هذه مع في التحضيظ لكون هذا الطلب ولكن التحضيظ أشد تأكيدا من العرض والفرق بينهما أنك في العرض تعرض عليه الشيء لينظر فيه وفي تقول الأولى لك أن تفعل فلا يفوت النك يعني الطلب مع حث وإزعاق والعرض الطلب برفق وقيل ولها ولذلك يحسن قول العبد لسيده ألا تعطيني ويقبح لولا تعطيني لان لولا التحضير, التحضير هذا فيه حثوى ازعاج والعبد لا يزعج سيده لولا <تصفيق> قال ابن الخباز من الناس من جعله يعني العرض استفهاما ومنهم من جعله قسما برأسه وما ذكره ابن الحاجب من دخول الى التي للعرض على الاسم وتركيبه وتركيبه معها نحو ألا نزول عندنا غير ثابت بل هي مختصة بالفعل كما تقدم أي مختصة بالفعل وهذا غير ثابت تركيب غير ثابت عربياً قال وألا هذه مركبة مركبة قال ابن مالك ألا التي العرض مركبة من الله أن فيها بخلاف التي الاستفتاح فإنها غير مركبة قال الشيخ أبي حيان الذي أذهب إليه انها بسيطه قلت هو ظاهر كلام صاحب الرسول مباني الاصل عدم التركيب الاصل عدم التركيب قال ثالث الجواب كقول القائل الم تقم فتقول الا فتكون حرف الجواب بمعنى بلا ذكره صاحب الرسول مباني وقيل وقال وقال انه قليل شاذ واعلم وأن لا قد تكون من كلمتين قد تكون كلمتين إحداهما أمز استفهام والأخرى لا النفي فلا تعد حينئذ حرفا واحدا بل حرفين وذلك في ثلاثه مواضع الأولى نقصد بها مجرد الاستفهام عن النفي ألا رجل في الدار ومنها قول الشاعر ألا الصباره لسلمة أم لها جلد إذا ألاقي الذي لقاه أمثالي هذا لقاسبنا نلوح ألا الثاني ان يقع أن يقصد الثاني أن يقصد بها التوبيخ يقول حسان الا طعانه على فرسان عاديه الا تقشؤكم حول التنانيري يعني يقول هذه ماذا يعير قوم بالجبن يقول انتم يعني لا بالمطاعنه والمحاربه بالرماح والمراشقه ولا بالفرسان الذي تعدو تغير على العدو وتتبعه إلا تجشوا كم حول, حول التنانيري يعني يعني حول التنور يا كلون حتى يتجشؤ من شدة التخمة شبع. الله طعانا على فرسان عادية إلا تجشوا كم حول التنانيري تنانير قمة النور. وينسب إلى خلاش بن زهير. فرضي ثقوت هذا البيت هذا يردلي على من يقول أنه يعني موصوف بغير الشجاعة نعم نعم كثير شعر حسان كثير نماثلك يعني يعني يقول لك من الفرأ من الفرأ الذي فندهاها العلم ولا أثانه ان يقصد بها التمنيك يقولي الشعر ألا ألا عمره ألا عمره ولا مستطاع الرجوعه فيرى فيرى ابا ما اثرت يد ألا على عمر على عمر ولا يعني هنا اقصد به العمر لا أقصد بها العلم ألا عمر ولا مستطاع رجعه هذه ما هي التمني وتمني ماذا المستحيل ان التمني هو ماذا اما طلب المستحيل او ما فيه عسر وهذا طلب المستحيل ألا ألا عمره ولا مستطاع الرجعه فيرقب يعني رأب الصدع إذا ماذا إذا أصلحه رأب الصدع مثلا إن صدع الإناء الذي هو من النحاس أو من الفضة أو من الذهب فأتى فاتى بلحمة لذلك لذلك الشرخ هذه اللحمة هذا تسمى؟ رعب رأبه قال ما أثأت يد الغفلات ما معنى أثأت أفسدت كسرت حطمت شرقت من هذا قال فألا في المواضع الثلاثه مركبة بغير إشكال ولا باقية على حكمها الذي لها قبل دخول الهمزة ولذلك, ولذلك بنيها ليس بعدها ولذلك لذلك بني الاسم معها حين ماذا حين اذ كانت نافيه للجنس تكتب هكذا ولذلك بني الاسم معها حين اذ كانت نافيه للجنس حين اذ كانت نافيه للجنس حين اذ كانت نافيه للجنس قال و ذلك واضح والله اعلم وبعده الحرف الله الخامس حرف إله هذا درس عدن إن شاء الله تعالى <تصفيق>